إ ن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات ع اعمالنا ل ل ض يضلل ل له ومن ف هادي ه وأشهد ل إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وحده وأشهد عبده وبعده محمد شريك أن أ ي ه ا الكرام كنا نتكلم في الدرس الماضي عن حمل إ س م ا ع ي ل وهاجر إ ل ى أ ر ض م ك ة ثم نبع ماء زمزم الماء ا ل ه د ي ة الذي أ ه د ا ه الله لهذه ا ل أ م ة سقي الله تعالى ل أ ب ي ك م إ س م ا ع ي ل و أ م ك م هاجر وهي ك م ق د م ة لماء ا ل ج ن ة ن س أ ل الله تعالى أ ن يسقينا من يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ش ر ب ة ه ن ي ئ ة لا ن ض م أ بعدها أ ب د ا ولذلك قدم الماء على الثمر وعلى الطعام ل أ ن في الماء الري و ا ل ح ي ا ة و ل أ ن من يعيش في هذا المكان و ي ت ب ع هديه سيرزق ا ل ح ي ا ة في ا ل ج ن ة وهي ح ي ا ة تختلف تماما عن ح ي ا ة الدنيا فهو رمز كبير جدا ل ل ه د ا ة على طريق ا ل ا س ت ق ا م ة يوضح لهم م ع ا ل م ج ل ي ل ة لو ت أ م ل و ه ا ولذلك شرع لك أ ن ت ت ض ل ع من هذا الماء وتستشفي به ل أ ن ه ح ز م ة جبريل وتقي الله تعالى ل أ م إ س م ا ع ي ل فهو ليس من الدنيا هو من ا ل ج ن ة م ب ا ش ر ة كان يقول أ د ر ك في تاريخ مكه العين الوسطى هو ث ل ا ث ة عيون بئر ز ن ز م ث ل ا ث ة عيون العين الوسطى تحت الحجر تماما من ا ل ج ن ة م ب ا ش ر ة الجنة مباشرة من الجنة مباشرة طبعا أ ي ا م ان كان البئر م ك ش و ف أ م ا ا ل آ ن ط ب ع ا الجميع ي ذ ا صبوا في أ ن ا ب ي ب المياه ا ل م ع ر و ف ة ولكن العين الوسطى منه بالضبط تماما هي م ب ا ش ر ة على ا ل ج ن ة والوسطى بالذات ل أ ن هذه أ م ة وسط وهذه ا ل ا م ة ا ل و س ط ي ة تتبع المنهج الوسط الذي هو ا ل ج ن ة وهو طريق ا ل ج ن ة ولذلك كل أ د و ا ت ه تؤدي إ ل ى هذا السبيل التوسط والريح والمكان والزمان والاستقامه والهدى كل ذلك يؤدي إ ل ى الطريق المطلوب ولكن ا ل م ش ك ل ة فينا أ ن ن ا ت ع ا م ل و ا مع هذه المسائل كقضايا ت ا ر ي خ ي ة فقط ج ا م د ة وهذه م ش ك ل ة ا ل ب ش ر ي ة عموما ولذلك ضاعت خيبه المكان من صدور الناس و ض ا ع ج ل ا ل ة السقيا أ ي ض ا من عقول الناس و أ ي ض ا في الاعتقاد في الله تعالى صار الاعتقاد في ا ل ل ه تعالى اعتقادا تاريخيا فقط ك أ ن ك تمر على قصر قديم من بناء حضاري قديم ت ق و ل من بنى هذا القصر ت ق و ل مثلا فلان محمد عادل مثلا وليس في ق ل ب ت هيبه لهذا القصر ولا ل ب د ي ه مجرد م ع ر ف ة ت ا ر ي خ ي ة فصار ا ل إ ي م ا ن بالله تعالى مجرد م ع ر ف ة ت ا ر ي خ ي ة لا يحمل خوفا ولا إ ج ل ا ل ا ولا رهبه ولا هيبه من ا ي ل ع ا ل ى الذين إ ذ ا ذكر الله وجلت قلوبهم فغزل القلب مع ذكر الله فلما لم يوجد القلب ف ع ل م أ ن ه ا مجرد م ع ر ف ة تاريخيه ة كأنك فنر على من آ الاثار ر ا م ل ا ل ق د ي م ة تقول من بني هذا من هذا صنع هذا فيوصف لك هكذا ب و ر و د وليس في قلبك آ د ن ى ر غ ب ة أ و أ ي إ ج ل ا ل ح ق ي ق ة هذا هو الواقع الاليم الذي يحيا العالم تجاه ربه وتجاه معبوده سبحانه ابراهيم عليه السلام الذي غرس تاثير النبوه في هذه ا ل ب ق ع ة ا ل م ض ا ر ك ة ا ل ط ي ب ة ا ل ط ا ئ ر ة ليجمع عناصر تكوين هذا الشعب الطيب فهو عراقي مصري يماني على أ ر ض ح ج ا ز ي ة وماء من ا ل ج ن ة تعجب جدا ل ع ن ا ص ر ا ل شعب يخرج من هذه السبيل ف إ س م ا ع ي ل عليه السلام تزوجا من قبيله جرهم اليمنيه من الجراهنه او في بعض ا ل أ ص ف ا د من العمليق ه م من أ ب ن ا ء عمليق ابن سم بن نوح او الجراهنه قبيله من قبائل اليمن ف أ ن ج ب ن ا ل ك ابن إ س م ا ع ي ل أ و أ ن ج ب ع ش ر ة أ ب ن ا ء على ر أ س ه م أ و ر أ س هذا ا ل ق ب ي ل نادر بن ا س م ا المهم أ ن تعرف أ ن ت جئت من أ ي نسل ومن أ ي شعب جئت فهذه ا ل أ م ة ا ل و س ط ي ة كما قال تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطه اخذت وسطيه العالم من العراق لنسل إ ل ى الحجاز اليمن وسط نسلاً العالم كله ومكانا وجمع ا ل و س ط ي ة في ا ل ت ف ت ي ر وفي الذكاء وفي المنهج وحتى في الطعم والشراب والماء وليس ج م ز م وحده والذي من ا ل ج ن ة فالنيل والفراق من أ ن ه ا ر ا ل ج ن ة طيب لما النيل والفراق اذا نفس ا ل ب ق ع ة التي اختصها الله تعالى ب و ر ا ث ة أ ب ن ا ء إ ب ر ا ه ي م و إ س م ا ع ي ل الذين هم كريمات ا ل أ ر ض كما ذكرنا والذين س ي و ر ف ه م الله تعالى ا ل أ ر ض ولذلك جعل في نهايه حدودهما أ ك ب ر نهرين النيل والفرع وهما من أ ن ه ا ل ا ل ج ن ة وفي وسط هذه البلاد انه ا ل أ ص ل ي من زمزم ماء زمزم ماء ا ل ج ن ة ب ق ع ة م ب ا ر ك ة وماء مبارك يبقى أ ن يفهم هذا الشعب الدور الذي أ ر ا د ه الله تعالى له بعد أ ن مكن له هذا التمكين الكبير في ا ل أ ر ض وفي الماء وفي الفرشه وفي النفس صار كل ذلك ل ل أ س ف مجرد م ع ر ف ة ت ا ر ي خ ي ة كما ذكرت لك تذكر ذلك بغير ه ي ب ة انظر للنيل متى ث وهو يعتبر في ا ل م ر ت ب ة ا ل ث ا ل ث ة بعد ز ن ز م والقرات والنيل النيل الثالث زمزم الفرات النيل افضل ا م ي ا ه استشتريها هل تستشفي ا م ث ا ل نهر النيل أ م ا ن ه صار نهبا للمزابل والحيوانات النافقه والمجاري ل أ ن ه ب ص ر ا ح ة يمتد في أ ر ض أ و بين شعب ليس متحدث شعب من ا ل أ ج ل ا س لا يعرفون ق ي م ة هذا العنصر الطيب أ ب د ا لو عرفوا تماما أ ن هذا الماء من ا ل ج ن ة ما لوثوه هذا التلوث الضخم جدا الذي أ و ر ث ا ل أ م ر ا ض ا ل ف ت ا ك ة من كبد وطحان و ك ل ا وغير ذلك هذا بسبب صنع ايدينا صنع ماهو بايدينا وهو م ا ه و من ا ل ج ن ة نقي شريد ن ق ا و صفاه الله ونقاه في مرشحاتي الحرشة ومع ب الجبال ي صافياً أقياً إليك في ن عندك النقاوة والوهاب غاية والصفاوة وصل حتى حتى ذلك لما ز د ر ي ن هذه ا ل ن ع م ة وكفرنا بها أ ط ل ق ن ا فيها ا ل م ج ا ل والحيوانات ا ل ن ا ف ق ة وايضا الزجاج ا ل ن ا ف ذ وغيرها كل من عنده شيء من المذابذ اطلق فيه الماء وهو ليبلي أنه سيشرب من هذا الماء و إ ن تعقق ولم يشرب على ا ل أ ق ل سيكتسب أ و سيستخدمه في غسل ا ل أ و ا ن ي وهذا نوع من تلوث البيئه الذي لا ي ي ح و ل الذي لو ه إلى لا ووضعت ل يليق وهذا لا ولا م يجوز أبداً أن الراكب يتفاول الإنسان الماء أو في الماء في في أو الجاهل أ و في ظلال ا ل أ ش ج ا ر والثمار وغيرها وهذا موجود في تدرسه باب الفقه ي ج ب ا ل الطهاره موجود ب ق و ة وواضح جدا وكما قرص سلم يفتقر الملاعن ا ل ث ل ا ث ة فهو واحد من الملاعن التي يلعن بها أو يلعن ه الذي ا لوث هذه ا ل م ل ا ل س بلاده مستشفى ب م ا ئ ا ومع ذلك لوثناه وضيعناه واذكر في ت ا ر ي خ مصر القديم عن هيرودس لما قال كلمته ا ل ش ه ي ر ة في التاريخ قال نصر ذره النيل أ ي أ ن ه وعلى كلامك كافر لولا النيل ما كانت ن ص ر هو لولا الله ما كانت في في الدنيا أ ذ ن قل و لولا أ ن يقول ذلك ولكن هو كافر يقولها كذا لولا النيل ما كانت ن ص ر تخيل مصر بغير ن ي ل س ح ر ا ء جرداء ليس فيها ذ ر ع ولا ماء يعني لو كان ومع ك هذا النهر ا ا الملاد الجبه رجلها ن من بنا وسط لم الله تجد ت فهذه ا إياها صواتيا خاريا الكدرات فكل الكدرات ل فكل المنبع ى في وتجيئك هي صواتية هناك وتصب وتجي... من ومع ذلك كبرناها ولوثناها بما تسمع وبما ترى فدل على أ ن ه شعب غير مثقف بل شعب لا يستحق ا ل ح ي ا ة وغير المثقف الذي يفهم جيدا عناصر ا ل ب ي ئ ة والاستفاده من ا ل إ م ك ا ن ي ا ت ا ل ر ب ا ن ي ة ا ل م ت ا ح ة في بلاده لو لم ي س ت ف د بها تماما ا ع ل ن أ ن ه شعب بربري لا يستحق ا ل ح ي ا ة بل يستحق ا ل ا ط ا ح ة به تماما حقيقه في القرى ا احترموا هذه ا ل ن ع م ة بل يعني جعلوا النهر بالاسفل لم يكن قيما يعني سخلوه من ا ل ع ن ق ومن أ ع ل ى ولو إ ن س ا ن ق ب ق يفعل شيء في الماء يقتل ثورا وهذه الجريمه وهذه شرعية صحيحة. يعني او هذه ا ل ع ق و ب ة ش ر ع ي ة ص ح ي ح ة يعني الذي يلوث النيل أ و يقذف به قادرات الحكم حتى ا ل ح ر ا ب ة يقتل ثورا يضرب عنقه هذا هو المفروض وفي ه ع ق و ب ة شرعيه يجب على ا ل ح ك ا ن أ ن يعتذروها ولو قوي بذلك ما أ ع ت ق د أ ب د ا أ ن ه يجب في إ ن س ا ن أ ن ي ر ك ب أ د ن ى شيء في هذا النهر الذي جاء من الجنة. ومعنى انهما من الجنه يعني ليس ف الجنه الحبشه ن ف ل ه ا واحد يانزل ن ف س و ضيق يقول لك هذا الجنه هناك عند الحبشه نفسها عند ا ل ب ح ا ر الفيكتوريا و ا ل ب ح ا ر ا ل ث ا ن ي ه و الشلالات و ما هذا أ ب د ا ً معنى انهما من الجنه اي ان عنصره عنصرهما يصب من الجنه هو ي ا ل م ا ء هذا الماء ي ا من الجنه في السماء ي ا من الجنه يصب على س ل ا ل الحبشه على ج ل ا ل ه ا ي أ ت ي ك من نهرين في السماء أ ي أ ن هذين النهرين في ا ل أ ر ض قبالتهما نهران في السماء يصدان ا على تلال فاتح ا ل ا ن ض و ل وهذا في ا ل ح ب ش ة حتى ي أ ت ي ك هذا العنصر الطيب الجميل الذي يحمل النماء والخضره والجنون ر ي م ة ح ن نستطيعها ص ي ن كان ا الجريمة من والجرء وتعلم كيف التحضر الرائع جدا الموجود في بلاد ج ا ب كم من حضاره ة م يعيشونها بتصرفاتك و إ ن كنت أ ن ت لا تعتقد فيهم ا ل ح ض ا ر ة فقل هؤلاء بدوا اجلاس قل نحن ا ل أ ج ل ا س هم بدوا نعم ولكنهم متحضرون لا يلوثون الماء ولا يفسدوه ولذلك وضعوه الصمامير و ل ا ن ا ي ب حتى يصل إ ل ي ك بهذه ا ل ن ظ ا ف ة بدون ادنى تلوث أ م ا أ ن ت الذي تشعر أ ن ك متحضر أ و متعلم يعني ا س ت ف ت هذه ا ل ن ع م ة أ ي فساد وهذا واضح جدا وربحال أ ف ص ح من مليون مقال يعني وأنت ثماناً أنك تكون لا يجب أن هذا تدريه وتعلمه ماذا بهذه واضح جداً لا مال الصنابير ملوثة دلوثة لأنها أنا نشرب من يجب الغربرية ا ل حتى ي الجديدة ا والقرائي الجديد ة ف ا ع ل أ ك ت الزرع ف ا ش ع ب بالقرائي بوسائل أكتبوا الجديد يتوا أصلا الحياة تماما في البلاد تسلطية ل أكتري وهم حتى في نفسه يعني صار فاسدا وقلت أ ن ت لست انكشف هذا الماء إ ل ا بالخلوه أ و المواد ا ل م ط ه ر ة الفتاكه للكبد و ا ل ف ت ا ك ب ا ل ذ ا ك ر ة والعقل و ا ل ف ت ا ك ب ا ل ك ل ي ت ي ن وبكل الجسم ي ع ن ي أ ن ت ترسخ كلوب يعني مواد ق ا ت ل ة ولن نفعل ا ل ي ط هذا الماء إ ل ا ب م و ا د ل ق ا ت ل ة إ ذ ا لو شربته هكذا تموت ولو شربته أ ي ض ا بالقلوب فانت تموت إ ذ ن نحن شعب بربري جيف لم يحترم يعني اخبار الله تعالى ونعمه الله تعالى التي انعمها الله علينا كان الواجب أ ن ت م ل ى كوبه نميل م ب ا ش ر ة مباشرة, مباشرة. لست في حاجه ل ى اي شيء وتشرب وتستشفي به لو عرفنا ق د ر هذه ا ل ن ع م ة و ق د ر حباء الله تعالى لهذه ا ل أ م ة لذلك ي ج ز ع الله تعالى أ ع ظ م أ ن ه ا ر العالم في بلادك النيل و ا ل ف ر ا ر وقدم نهرا من ا ل ج ن ة وهو ج ن ز م ن ع م ة ك ب ي ر ة جدا من نعم الله تعالى على هذه ا ل أ م ة لما تنظر ل ي ه ا ما بين العراق وبين مصر وفي الوسط في بلاد الحجاج ت ت أ م ل هذه ا ل ن ع م ة التي أ ن ع م ه ا الله تعالى على هذه ا ل أ م ة لو شكرتها لكان شيئا عجيبا وكان شيئا رائعا ولعل الله يزيد هذه ا ل ن ع م ة ويجعلها بركه نستشري بها ابراهيم عليه السلام الذي حمل ا ل أ ر ض المصريه اي حرف نساؤكم حرف لكم حمل الحركه ا ل ن ص ر و ز ا ء ب ا ل ب غ ر من العراق و أ ن ج ب إ س م ا ع ي ل عليه السلام الذي واصل حركه العنجاب من اليمن من جرهم ن وصول العرب ولذلك نطق بالعربيه أ و ل من نطق بالعربيه إ س م ا ع ي ل عليه السلام فقد ق ى الله تعالى لسانه ب ل غ ة العرب و ن ش أ قويا جفرا م د ي ن ا ك ق ض ي ع ه العرب وهذا ل ت غ ذ ي ة هذا النسل بعناصر م خ ت ل ف ة اصول ع ر ا ق ي ة مصريه و أ ر ض ح ج ا ب ي ة فانجب نسلا قويا جدا كان إ س م ا ع ي ل عليه السلام يمثل أ ف ض ل ق و ة في نسل هذه الشعوب التي نزل منها أ و التي ا ن ح ض ر منها هذه ا ل ن ص ف ه ا ل ق و ي ة جدا ولذلك كان قناصا رزق ق ن ص وصيف وهذا لا يكون إ ل ا ا ل إ ن س ا ن قوي العضلات قوي القلب يعني انسان يعتمد الله تعالى ليس من ا ل ش ه ل أ ن تكون ق ن ا ص ا أ و أ ن تعمل صياغا في الغابات وفي الصحراء دون أ ن يطالب شيء من ا ل أ ذ ى أ و ا ل أ د ي ه ولذلك لما تاملت في س و ر ة حمزه ة ابن المطلب الله تعالى عبد ن ع رضي فكاني أ ر ا ه في ص و ر ة إ س م ا ع ي ل عليه السلام صدق المفتلكه تماما يعني نفس ا ل ص و ر ة تماما إ س م ا ع ي ل عليه السلام و ح م ز ة ا بن عبد المطلب ق و ة ب د ن ي ة ق ا ه ر ة ق و ي ة جدا و إ ذ ل ك كان ح م ز ة رضي الله تعالى عنه كان لا يعمل إ ل ا ب ق م ز وصيد الاسود و ي أ ك ل الصيد من الفلاش ولذلك كان المكيون ي خ ش و ن ه جدا حتى لما اسلم فكانت هند بنت ع يعني تتعجب وتطلب كفيها تقول أ ح م د صياد ا ل و س و ر يقرا ا ل ق ر آ ن وتنبى عينيه ب ل د م و ع كضعفه المسلمين من يقول ذلك بل لما اردت ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن والعينه زي جماعه المساكين زي الله ا ل و هذا ص ي ا ا د ل و س و ه ي ر ك ي عندما يقرا ا ل ق ر آ ن عن ث ا ل هؤلاء ل أ ن ه في خاطرها هذا يعني رجل أ س د أ و يعني متوحش لا يمكن أ ب د ا أ ن يدرب القران, القرآن م ش ا ع ر ه أ و يعرك قوته حتى يستسلم لها فلما نظرت في ص و ر ت ي وهيئته رضي الله تعالى عنه أخصت خيالي الصورة الصورة المكتوبة وجدت المصورة كما في خيالي ما وجدت في التاريخ يعني في في في أشهر ب إ س م ا ع عليه ي ل اسماعيل ل ل ا من حمزة ب ن ب المطالب ب د ر ا ل ه ع ن بقوه ة قوية يظل وكثوة تجمع ناصر جدا نسل على ذ ه اسماعيل ل اللي ن من ص ة جاء تاريخ عبر القويل ل ل القوية الطيلة الطائعة ا نشى إ س بقوه ة كما قلت لكم وصار قويه غزي بما اذا إ ن س ا ن يعيش على ا ل ن ه ه ر أو على ذ ا النهر يعني جعله ق و ة ق و ي ة جدا فصار اللبن الذي أ ش خ ر ه من أ ف د ا ء امه أ ي ض ا لانه نتاج من ذنبه كان إ ب ر ا ه ي م عليه السلام يتعهد هذه ا ل ت ر ك ة كل شهر وهذا يوضح لك أ ن الرجل المتزوج لابد أ ن يتعهد نساءه كل حين ولا ي ط ص ل عليهم ا ل ش ق ة وهذا مثل ا ل إ خ و ا ن الذين يذهبون إ ل ى بلاد العرب يسترزقون يسافر بالسنوات الطوال ويترك أ ه ل ه م في هذه ا في ذ ا ل ا ف ل ا د يعيشون الوحده ة و م والام و و ح د ة أ ا ل غ ر ب ة والشوق ا ل ع ا ل م إ ل ى أ د و ا ر الهند هذا خطا شريعا جدا مخالفه ش ر ع ي ة ق ا ت ل ة أ ن ت لا تبالي و أ ن ت تفعل ذلك كما قال عمر في خلافته يا حفصه كم تصدر ا ل م ر أ ة على ح ر ا ق زوجها فاستحيا <تصفيق> قال ز ع ي في م ا ها من هذا مش وقت ا ل ح ي ا ة أ ن ا ب س أ ل س ؤ ا ل يعني سؤال عشان هايدي القانون عليه في قرار أ ن ا اعصره ف ر ا ن ا ن يعني س أ ص د ر ه كحاكم على هذه ا ل م س ا ل ة وطبعا أ ب و ه ا ب ي س ا ل ه ك أ م مؤمنين ك أ م ه من أ م ه ا ت المؤمنين وليس ك إ ب ن ت ه ا فهي استحي ابوها ي س أ ل ه ا استحي قال ادائك من هذا مش وقت الاستحياء ل ح ن ا ف وقت قرار حكومي هل يصدر ب ق و ة الان قالت لا تصدر أ ك ث ر من أ ر ب ع ة أ ش ه ر وعشر لي ه م د ة ا ل ع د ة ا ل م ع ر و ف ة ا ل م ت و ف ة عنها زوجها ف أ ص د ر عمر لقوات الجيوش لا يصير المقاتل في الجيش أ كان ر أربعة أشهر أو قبل أربعة أشهر من أو قبل ل ب د أ ينزل إلى أهله ل و ابراهيم يطير الصفر كان أعلى إ عليه السلام انسجم جدا ل أ ن هذا التاريخ يفيدك ع ث و ا ي ق جنه ي ت ع ا د يتعاهد هذه كل شهر انظر كل شهر أهله هذه كل شهر التاريخة انظر لا كل كل الغيب على التاريخة كل ولكن الصعيدة يطير من مجرد اللي تروح يقول, عشرين سنة من يقول, من يقول مش طبعا هذا ظلم شنيع جدا ل ل م ر أ ة وظلم شنيع للناس وكان الدنيا عندك أفضل من أي شيء آخر يعني افضل من اي ر ا ل م ش ا ع ر ي ع ن ي ل اخر يستحقه يقول س أن ن إ أ ن ت قتلت مشاعرك وقتلت مشاعر ولدك وقتلت مشاعر امراتك س ت أ ت ي على حطام ب ي ت نعم قد تكون ج ي ت لبعض الدنيا ما قيمه الدنيا إيه م الا هي مدوء أ ف ما ينصون هي ع ي ش م ص ع ت ه ا ناجم ناجم وما, نادي. وما نادي. وما كانوا إ ل ا ن ا س في غ ا ي ة ا ل ا ن ت ف ا م مع القانون الشرعي لا يتخلقون عن ه قولك يعني انا من ا ل س ا انسان لا يرايك اسافر لا في عقد كويس ومجدي اروح ا ل و ر ي ا ن والصدر لان ا ل ض ي ق الموجود ل ي ف ي حسب ه لكن لم ت ق ا ل ب غربتك لا يعني هي مش حسب غربتك لا فتعطيك ا ل م و ا ف ق ة ولكن هي حسب ايه الاحساس كله ت ض ي ق ذات اليد و ق ل ة المال ف ستعطيك قرارا طائشا لفقه الواقع التي ت ح ي ا ه ولكن بعد شهور ستقولك ا ر ج ع ف إ ن أ ب ن ا ء ك ك ذ ا والوضع كذا وكذا اذا المساله ل ي س مال في غالب الحال ولكن تمتلئ جدا يعني لا تطيل على النساء ابدا ل أ ن هذا سيضر كما سنذكر بعد حين في أ م الحجاج بن يوسف الثقفي التي قرر عمر الحفاظ عليها لنصر بن الحجاج فاشرغها حجم شريك الى نصر بن الحجاج و نصر بن الحجاج كان من أ د ن ى الشباب وهذه ا ل م ر ة لما كان عمر هو يمشي في ا ل ق ر ق ا ن فقال من نصر بن الحجاج ك أ ش ر ب وثيم فزاد عمر و أ م ر ب الحجر فزاد ا و س ا ب فباح س فقرار برضه اميري انه يطلع بره البلد, البلد. لانك يستفر تجده ولذلك هذه ا ل م ر أ ة اللي ق ا ل هذا الكلام هي أ م الحجاج بن يوسف ا ل س ق ف ي و ذ ك ت خلافه مع عبدالله بن الزبير بعد ما قتل عبدالله بن الزبير فكان عروه اخو عبدالله لما يشوف الحجاج يقول يا ا ب ن المتحبل يعني ب ي ع ي ر ه بامه يعني هو طبعا قتل لي بارز ف ه ذ ه ا ل م ر أ ة ا ل م ش ه و ر ة جدا ص ا ح ب ة هذا البيت أ م الحجاج بن يوسف اتقف طبعا هتطلع لنا ا ل م ت ح ر ك ة هذه هتطلع لنا الحجاج بن يوسف ومحمد بن يوسف ابوه أ ي ض ا كان مبير في اليمن و ك ا ن س ف ا خ ت هيكو ب ا ل ظ ب ط فبرضو النساء الذين لسنا على ا س ت ق ا م ة ط ي ب ة و أ ي ض ا كان جبنا ايضا ذ ر ي ة من ن ف س ك ي ف ي ة ف ك ا ن يقول حداد و ا يقول ل د ا يقول ا د وكان ق و ل حداد وكان يقول حداد وكان ي ق ل حداد ة ي ع ن يقول حداد وكان يقول حداد وكان يقول حداد و ك ا ر يقول ح د ا ل وكان يقول حداد ا ل ي ق ر ل ح ا د ا ن و ل حداد و ك ا ي ج و ل ح د ا أ ن ي ت أ ل حداد وكان يقول حداد وكان ي ل حداد و يقول ح د ا ا ل ع د د وكان يقول حداد وكان يقول حداد وكان يقول ة د ا د ا ن يقول ح ا د وكان يقول حداد وكان ي ل ح ا د ك ق ل حداد و ك يقول ح ا د ن يقول م ر أ ة وهذا العبد ل م ط ل ق ا ل ع د د ا ل ث ل ا ن العبد ل لن تحاسب دعوه ولن تسال دعوه لها منك في كل ا ر ب ع ة ايام اي ه يوم يعني اذا كنت طالب ع ل م زي وقتك مشهور في ا ل د ع و ة وخطه العلم نعم هي منحطها يوم في كل اربعه ما تقولش أنا ايام متقولش بلدنا يا رجل بلد ايه د ي ه وعالم ومش فاضي و ت ت ح ب ايام طويله ة وانها هي ق ض ي ة بالعبد اعتبر ا ل د ع و ة ثلاث نسوان وزوجتك واحد يبقى انت كده ايه ث ل ا ث ة ايه لواحده ل ز م تكون عادل جدا و إ ل ا ان لم تكن عادله ولا تميل كل الميت ولا ت ض ر ر ك المعلقه فلا تميل ميت ولا تعبر ولذلك دائما ط ا ر ب العلم الجيد من أ ع ت ر الناس بين الناس وبين نفسه وحاله ولذلك س ي ا س ة العدل سنتكلم عنها بعد ذلك ان شاء الله تعالى في س ل س ل ة ط و ي ل ة جدا س ل س ل ة العدل مسجلة تعزل حتى بين المهم ت قعداتك ك في جسمك حتى في ج س ا حياتك ا ت ك في, في, جلساتك في حياتك لأن ل صفة س ان في كل ابراهيم عليه السلام حتى ن س ت ف ي د من كل م ع ل و م ة ل د ن ن ا نقرا أ ت ر ي خ ا فقط بل لا بد أ ن نقف عند كل صف ن س ت ف ي ط من, من الكلام الذي هو بين ا ل ص ف و ر و إ ذ ا كم قبل من الناس ق و ا هذه الكتب وقوه هذه السطور واما استطاعوا ان يخرجوا منها هذا الشخص الواجب والمطلوب ولذلك م تتعلم ش ق ه ا فتعلمه من واقع ا ل ح ر ك ة في السير الاول هو الذي تعلمك تماما هذا فكان يتعامل ه هذه د ل ر يقول ش هذه ر الشركه ي و رايح هياخد شهر ا ل م س أ ل ة شاب قليل اذن ا ل م س أ ل ة تعرفون أ ن د ا ب ة ا ل أ ن ب ي ا ء ا ه ا د ا ب ة ا ل أ ن ب ي ا ء مخصوص د ا ب ة خ ا ص ة ب ا ل أ ن ب ي ا ء اسمها اليه البراق البراق من ايه من س ر ع ة اليه كالباب سرعته كالباب ف ك م ا يخرج من الشام عليه السلام بعد أ ن يصلي الفجر ويذهب إ ل ى شركته في الحجاز ثم ي ا ي لكي ي ج ش ياتي ياتي ياتي ياتي لكي ياتي لكي ياتي لكي ياتي لكي ياتي لكي ياتي لكي ياتي ع ن ي ياتي لكي ياتي لكي ياتي لكي م ا ت ي لكي ياتي لكي ي ا و ي لكي ياتي لكي ي ة ت ي لكي ياتي لكي ه ا ت ي لكي ياتي لكي ياتي لكي ياتي لكي ياتي لكي ياتي لكي ياتي لكي ياتي لكي ياتي لكي ياتي لكي يعني هو متزوج مرتين ا فقط لم ا هذا الوقت الطويل ا ل د ع و ة و ا ل ن ب و ة وتكاليف ا ل ن ب و ة وما هي عليها ثم ان هذه ف ر ه وهذه في ع ل غ ر ف ه امه وليست ا ل ف ر ه ك ا ل أ ا لطبيعة ا لما ح ا ل ل اشتدت ا ل غ ي ر ة جدا على ساره فكانت ت أ ذ ن له دون أ ن ينزل تشترط أ ل ا ينزل من على الباب ما ما تنزلش يعني ما تنزلش يعني طبعا معنى واضح ليه يعني اسمح لك أ ن ت ب ه ولكن الشرط الا تنزل ع ل ى الدم دي القضيه دي هنوضحها بعدين لما يذهب الى إ س م ا ع ي ل ولم ينزل ع ل ى الدم ده حتى الشرط طيب يا ز ش ج ت ه ش ي ف ا ه ما ينزل يعني ايه المشكله وحدا شايفك وينتبه جدا أ ح ي ا ن ا يعمل أ ع م ا ل كاعمال ا ل أ ن ب ي ا ء و ل ك ن إ ذ ا خ ل ى الى محارم ن الله و إ ل ى عهود الله انتهكها ولذلك ا ل أ م ي ن حق ا ل أ م ي ن الذي مهما خ ل ى وحده لا ينتهك عهدا ولا ينتهك حتى من شجره ع ا ل ولذلك في م ج ا ة الترمذي ي أ ت ي يوم ا ل ق ي ا م ة رجال يعملون أ ع م ا ل كجبال س ه ا م ة ثم تذوب كما يذوب ا ل س ل ج وهو قوله تعالى وقدمنا ََ الى َ ما َ عملوا َُِ من ِْ عمل ٍََ قد ج ع َ ن ا ه َ ه َ ا ن منثورا ُ فقال ومن هؤلاء ا فقالوا أ قوموا يعملون كما يعمل الناس يصومون كما يصومون ويصلون َُ كما يصلون َُ ينرى في مياه ولكن انتهكوه الإيمان مجد مياه محام إذا خلَوا إلى الله قضية يعني ان تكون اراجع يا ايها الذين ا م ن و ت ق و ا الله اكون و ا مع الصادقين فمطلق الصدق في حياتك هو الذي يصل بك إ ل ى هذا المستوى ا ل ث ا م ر وكذلك ك م ا قال البعض من ا ل ص ح ا ب ة ما سبقنا يا ب ن أ ب ي قحافه بكثير صوم ولا بكثير ص ل ا ة ولكن بشيء وقر في قلبه بشيء وقر في قلبه أ ي الصدق و ا ل إ ي م ا ن أ ن ه يحصلي قلبه على ا ل إ ي م ا ن لا يعني يحيط ب ع ه د ولا يلتحق محارم يعني هو يعني خلا ب ه لما ا ت ب ر إ س م ا ع ي ل عليه السلام وبلغ معه السعد أ و صار يسعى ك أ ب ي ه يعني يتخذ لامه ويصرف على بيته ويقوم ب م ع ش ت ه س إ ب ر ا ه ي م لما بعد و ت م ا ن ا عن إ س م ا ع ي ل وكانت هذه بنيه من الله تعالى له لما أ ن ج ب ه على كبر تعلقت شعبه من شعب ا قلبه بولده وهذا شيء مركوز في النيابه ل ن تتعلق ع ش ق ل ب بولده خصوصاً إذا درج و ب د أ يضحك ويتكلم ويقول بعض الكلمات كده يبلعها وتبغا انت فرحان جدا وخيالك ة ر غ لو ل ا اليوم جبت هاتمون مش عن ا ر ف صديق ع ه ل أ بدأ ن يعني ه برسي ع ل ا ق ة بينك و ب ي ن ا ل ل ي يعني هو ى ا ل س ر ي ة اللي ا ل بين و ل د و ا ب ي ه ط ب ع ا ً ع ل انت ق ة خاصة جداً لا يعرفها إلا ا ل ب ي يعني علاقة ربانية حب رباني ن علاقة خلي كفري حب أ مجذوباً الى أو ولدك و و أبنائك ا إلى إلى ل هتموت صار يعني تستطيع ان تتعلق به ف ت ع ل ق ت شعبه من شعب قلب إ ب ر ا ه ي م عليه السلام بولده ي إ س م ا ع ي ل ورغم أ ن إ ب ر ا ه ي م اشتاق شوقا عالما للولد يعني لما كبر بغير ولد و أ ش ت ا ق وتلمس هدف دعائه رب هدري من الصالحين ي ع ن ي أ ن ا ن ف س ي جدا لي يا ولد يعني هذا يحدد ا ل ق ر آ ن هذا ا ل ش و ك ا ل ع ا ل م ل إ ب ر ا ه ي م عليه السلام ربي هب لي من الصالحين هذا ش و ك فلما يعني وعده الله تعالى بهذا الغلام الحليم فتعلقت شعبه من شعاب قلبه بهذا الولد ف ا ب ص ل ي وامتحن هذا الامتحان الشديد فقال لابد أ ن تبعد عنه حتى لا تراه كثيرا اذهب به ا ل ح ج ا ج يعني يناى عنك كثيرا جدا نوع من الابتلاء وكان ابراهيم صلى الله عليه وسلم ي ت ع ا ه د و ف أ ي ض ا ازداد تعلق شعاب قلب إ ب ر ا ه ي م بولده يا دايما ع ل م ا يقولوا يعني من هو الغالب ل أ ب ن ا ئ ك ب ي ق و ل هم ث ل ا ث ة مش ث ل ا ث ة بعينهم يعني مش يجي عندك عشرين ب ث ل ا ث ة منهم غالين والباقي لا, لا المقصود في الوصف وليس في الحرب يعني اغلى ا ل أ ب ن ا ء على الوالد ث ل ا ث ة المريض حتى يغرس كيف ما يقولك يا م س ك ي ربنا يشفي انت ن ا ع د بحالك بهلوسك ب وبمالك وبمشاعرك على الغرس حتى ويقيد وده معصرك ومشي متعبك ولكن لما يمرض بيجي اغلى واحد عندك يعني بيجي تتقدر له وشعب ق ل ب ه تتعلق بيه وكذلك ا ل غ ا ئ المسافر لا الولد س ا ف ر أ م ه دايما تدعي ه ف م ع ه ا ل ك ث ي ر هدعندوه لا المسافر لما تعلق تعلق ش ع ا ب القلب بالمسافر أ و البعيد ي ع تعلق قوي جدا وكذلك الصغير والصغير يعني حتى يعني يكبر ويقفع و ي ك ف ع و ي ب ط ز لما يعرف لا يقول ايه او لا لحد ما يقول ع ر ف ما ي ايه او لا يبقى خلاص بنزيد ي ه لكن طالما هو صغير فلا يتعلق القلب به دائما يجالون الأبناء المريض و ا ل غ ا ئ ب والصغير حتى ياخذ ر ويجب ل ع ش ن انت المتلاجة متعلق يقول بشميها ديسك بصيف اثراف ليه ل ا شديد ويكبر ل ن م ا هذا ا يستطيع ل ل ولكن انا ي ع ن ي ا ه د ك بعد س ن ة او ثنتين فقط ستطل انتباهنا لان هذا الزخم الهائل من العلم ت ك في الطريق اليه ثقافات تتزود بها من جميع عناصر ي ي رجل, أنت أي رجل أنت تكون لكن معروف بالعلم انت معروف ح مرة و ا ح د يعني من ل العلم جملة ف ا ت ه جملة ف ا ل ل لا يقلب الا ع م د و ت وخبوط شديد حتى تنتهي له ولو ما افترنا العيله بالطعام هالك تعكلها المرة وطبعا ا ح د ة مش هسأل تأكل ترقب ة بين اثنين واحد جدا ي في الشبه ح د لما ازدادت ع ش ق شعاب قلبه به أ م ر ه الله تعالى بذكره ل و ل ب هذا هو البلاء العظيم الذي ما ابتلي به أ ح د من البشر مثل بلاء اعظم بلاء في التاريخ طبعا ً في عمرك ما سمعت في التاريخ أ ن رجلا ً ذبح ولده ولذلك د ا و ل تجد النسب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اسماعيل واضح جدا ً في ق ض ي ة ا ل ا س ت ر س ا م ب ا ل أ س ل ا م لما وقع ا ل أ س ل ا م على عبد الله وولد النبي صلى الله عليه وسلم وقر الذبح ايضا ده ب د ا ي ة الذبح وطبعا رضاء للرب ما كان عبد المطلب يذبح أو اصغر و اولاده عبد الله وهو حد اولاده اليه الا رضاء للايه لله تعالى لان الجرعه ذ ا ت ع ا ع ي ه وطبعا سيتيك في حفر زمزم في ا ل م ر ة الثانيه ان شاء الله تعالى يعني كيف حدث ذلك وهذا إ س م ا ع ي ل عليه السلام ولذلك لما قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن الذبيحه ابتسم الملكون حتى بدت نواجسه يا ابن الذبيحه اي إ س م ا ع ي ل وعقوبه ولا يبالك ان ا ل ن ب ي هو إ س م ا ع ي ل وليس إ س ح ا ق كما يقول اليهود ومن أ خ ذ بهذا الرشد فلما قر بهذه ا ل ب ر ي ة ورجع من الشام إ ب ر ا ه ي م وكان إ س م ا ع ي ل في ذلك الوقت يعني بلغ مبلغا كبيرا مبلغ, مبلغ السعي قال يا إ س م ا ع ي ل إ ن الله أ م ر ن ي ب أ م ر هل تطيعه قال له يا آبك ربك ربنا أمرك أطع ا ر ب ن اطع أمرك أ ربك قال أ م ر ن ي أ ن ي ا ذ ب ع قال يا ابت افعل ما تؤمن ا ع ل ما هو مسكين شو ا ممري ما ن ل صار لي ا ع ل ما هو م ت ك ي ن هذا الامر لوناس من امثالي ذ ن ل م ي ت م ك ن ايمان ل إ وكما م ي ت م ك ن منه ل و أ م ل ك ه الافتراض الله و الله و الله ذ ا تتحمل ا أ م ر بالاكرام س ت ا ع أ م ر تتصل ان ل ل ج ر و تصل تلجاما ش و ق د ا لا ب عشو قد ايه ل ك ن في ا ل ف ج ر ك ا نكمل صف اثنين ثلاثه اذا كانت الصلاه ليست فيها اي ضرر لا نفعلها وهذا امر صريح وهذا امر صريح والقران ل لي ا الفجر مشهودة <تصفيق> الذي قربه أ ح د ابني آ د م في مجازر س و ر ة ا ل م ا ئ د ة فتقبلها الله منهم وهو أ ع ي ن أ ق ر ب وقال بعض الناس هي اروى أ و وحش من وحش الجبال ولكن هو الرابح هو ك ب ش الذي صار ض ح ي ة أ و ض ح ي ة و ف د ا ء للمسلمين ولديك ص ا ر ق مناسك الاضحى ومناسك ا ل ح ب كلها من عند إ ب ر ا ه ي م و هنا د و ر إ ب ي س ع ل ي ه ا س ل ا م لما ذ ه ب إ س م ا ع ي ل قال أ ن ا هدري ماذا أ ر ا د بك أ ب و ك بلو عوزي س م ث ت له فلودا يا ف ح قال من ن ف س ه قال لك يا ج م أن الله أ م ر ه قال و م ا ف ي ذ ل ك ا ه د لهم ف ا ع ق ل ذ ا كان الله أ م ر ه ف ل ا ل بدر قال ق ص ت قرار مجدش نتيجة مع الولد فرح الأم وقالت الأم ضعيف قال الأم ض ع يا ف ق تدريب لماذا خرج إ س م ا ع ي ل وابراهيم ومعهما ح ب وسكين قالت لعلهما لعل ذهب يحتطبان يمكن يحتطب رح قال لا بل ي ج ع م ابراهيم أ ن الله امره أ ن يذبح ولده فذهب ل ي ذ ب ح قالت وما في ذلك أ ي ه ا اللعين أ ت ر ي د أ ن يترك الله تعالى ويعصيه انظر الى الايمان العجيب ربنا هل ص ع ص هذا ا ل أ م ر أ ن ت ع ت م ح ك ا ل ع ب و د ي ة أ ن تطيع على أ ي حال م ح ك ا ل ع ب و د ي ة و و ص و ل ا ل ع ب و د ي ة أ ن تكون ا ل ل ه عصا عدتم فاذا ي ل ل ولك الرطاء ولك الكتير والجهاد ولك حالة المرض ولك حالة النعمة والغنى لله تعالى فأنت في كل ب عبدية ا فانت اخوانك ا ء عبدية عبدية عبدية عبدية عدتم في في في في في فق ف شغلت بغير ع ب ا د ة الوقت فانت لا قد تكون ع ب ا د ة الوقت الصيام رمضان جاي قد تكون ع ب ا د ة الوقت الجهاد والقتال و ق ت وقد تكون ع ب ا د ة الوقت إ ن ف ا ق المال وعلى المساكين والعلم وخطاب العلم ل أ ن ه معهما وعباده الوقت فالمؤمن ا ل ز ك ي أ و العاقل لا ي ن ش ر ل ابدا عن ع ب ا د ة ا ل ه الوقت يغتنمها ي ب ت ن م ع ب ا د ة الوقت المقرر ة عليه ا ل ص ل ا ة في وقتها ا ل ع ب ا د ة في وقتها التوازن في وقتها ا ل ص ل ا ة ا ل إ ن ف ا ق الصبر في وقت البليه وهذا وقت و ع ب ا د ة لك أ ن تصبر تصبر على السيف تصبر على السيف مع ا ل ا ل ت ق ا ل تصبر على الاذيه في الله تعالى هذه ق ل ي ه العبوديه الكبرى جدا التي سنتناولها بالتصيل عندما تعالى ف إ ن اردت أ ن تكون ح ق ا ع د ا لله تعالى فلا بد أ ن ت ن ت ظ م مع كل جوانب هذه ا ل ع ب و د ي ة في كل حاله ل ا وتبرد ا طبعاً ف من لله ت ع ا ل له عليك ى ع ب و د ي في ة ا ل ر ا كان أ ه س ب ح ا ن ه له عليك ع ولذلك د ي في ة وقت ا ب ل ل ا الفتن وقت و إ ي ا ك أ ن تنشغل ب ع ب ا د ة عن محلها أ و ب ع ب ا د ة أ خ ر ى في غير موضعها كما هو معلومه ف إ ن المكان ا ل ذ ي جرب فيه هذه الحوادث منطقه منك ولذلك نصب ا ل آ ن عمود ق ر س ا ن ه وعشان ق ف ت ترمي إ ب ل ي س طلب انت في الحجز ت ت ص ر د تلاقي ترمي لموافق الشبشب واللي بالجزمه واللي مع ا ل ش م س ي ا ل ل ي م ه ف وشه ت ق و ل ل ه يعني مره ن واقف واحد يقولوا انت اللي وردتني ا ل د ا ئ ر وقلعت سرقتين بتوعه ونادل ض ر ب فيه فطبعا انت تضحك هذا رمز ه ي دائديه ف ت أ ك ر على حال المسلمين يعني الذي لا يفهم ا ل ل غ ة التي جاء بها هذا الدين الذي يحول لك المحسوس الى معنوي يحول ل شغل ا ل ب ل ا غ ة والكنايات والسعراب ج ع ل ل م معنوية ح س س و في هيئة ه م والاستعراض يعمل لك ش ك خلصانة هيدا بالضبط حطيمه كده م الواحد يقول اللي وقلني اه انت الذهب كيف يذهب ه دعا مسترسان ا رمز فقط وليس ع لعقل الى ن ا س كيف هذا المكان بغير ان يتسلح بفقه المكان يعني قبل ان تذهب لابد ان ت ق ر أ فقه المناسك وكيف تفعل ولا تفعل هذه المساجد اليه م س مضحكه جدا بل النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في منن ي وفي وقت ا ل ن ص ر ة من عرفان قال يا عبد الله بن عباس انزل ف ا ل ت ق ا ل حصوات عند ا ل م ش ر الحرام نزل والتقط له الحصوات قال لما التقط ل حصوات ك ب ي ر ة ش و ي ة ك ب ي ر ة يعني قال هذا هو التكلف وهذا هو الغلو ا ف لك ايه الغلو ده قال كيف قال كحبات ا جماعتك الفور مولادة تمطع طبعا الحمص ا المسألة المسألة الى ع ن و ي حتى ت و الصورة ر سارة ابراهيل هذه حفظة و اسماعيل و أ م إ س م ا ع ي ل شرف المناسخ ج ا ء على أ ي د ي ه م ا في هذا المكان والحمد لله رب العالمين فالمهم فلا فلاه بهذا الدين فلما قالوا مساء الوجود قالوا لما فلاهوا يعني لما قال إسماعيل أيها قصائل لا على للمسألة للجديد على الشفقة كل تقوم وجهه يعني يعني أبتي يعني جبن وأن طوح حتى تأخذك يعني انت تنضح كده هتشوف وشي طبعا الولد ثاني كويس ان شعر القلب الوالد تتعلق بحب الولد يعني انت تشوف وشي ك ن ه و د ه ا ن ن ض ح ك اجبرني على وجهي واثقني من ا ل ق ل فهذا ايضا انظر ل ل ر أ ي للغلام ا ل ر أ ي الصائب جدا وهو يد ل والده على ان يقوم بامر الله وان المطلق وحتى تردد ي ا ل شعب انتك طالص حتى بعض الروايات قلبه الله تقوم المحاس هذا خ ت بدات ا ل الذي ض ل ل ل ا تتعلق بالولد و أ ن كامل حب الله تعالى صار فيه بعض المشاركه ق ل ي ل ة انتهي ب بنفسك بر جدا يعني شو هذا حب الولد يعني صار في قلب إ ب ر ا ه ي م يعني بعض الحب الذي زاحم حب الله تعالى ف أ ر ا د الله على ان يكون كل الحب له فابتلوه هذه البريه فلن ا ل ل لا ولد ل خ م ا دنيا لا ه لي بقدر نقص ا ل ع ب و د ي ة عنك د بقدر نقص درس ضخم جدا والله لا تجعل غير الله تعالى في قلبه والديك لما زاحم حب الولد أ خ ل ه وحب الله تعالى في قلبه ابراهيم اتمتع ببعد عنه او ت م ا ز ى حب الله مع حب الولد ايهما يغلب. يغلب حب الله وحب ل الولد فغلب حب الله تعالى وابتخذ امر الله تعالى ث م كان هناك ح ا ج ة ل أ ن يكمل الاشرار ل أ ن ه ليس ا ل م ه ا ر ي وهذا يدلك ي د ل على أ ن هل البلاء بذاته مقصود دائما ك ن جدا تكتبه وتنتبه له ل البلاء بذاته مقصود يعني لذاته يا ربنا ل ن ا ن س ت ر ي ح ب م ر ض هل م ق ص و د ن ت ا ئ لما يستريح ب ا ل ص ط ر يقدر عليك الركبه هل ه ق ا ل مقصود لا ليس البلاء بذاته مقصودا ولكن القصد من وراء ذلك احتضار محبه الله تعالى ومعرفته في قدمها يبقى لك كل هدف البنات انظر للنبي صلى الله عليه وسلم لما انجب عدد من البنات وحرم الولد او ذكر وفي آ خ ر حلقه انجب ذكر ولما درج يعني صار يضحك ع ن ي ي ب ويتكلم ويسند ك ممكن د على يعني بيضحك ويأكد على النجيب يعني ممكن يركبه على الدبه يركبه ي نفسه يعني في حدوث س ن ة او اثنين صار كبير ا مات فلما مات ماذا يسمع كان لك شفقه عليك قال ان القلب ليحزن ا وان العين تدمع وان لقرائك يا ابراهيم لمحزنون ولن اقول إ إلا, إلا, الا ايه اللي هو ايه احسن الله اليكم استاذ كلهم يقولون اسمع كلام جميل جدا ولنقول الا ما يرضيك ر ب ي ن ي ر ض ي ه ان تقول الحمد لله ان لله وان اليه رجل و الذين إ ذ ا ص ا ر ت ه م م ص ي ب ة قالوا إليه ان لله وان اليه رجل اولئك عليهم صلوات ربه. من ربهم اين ثلاث, ثلاث جوائز ث ل ا ث ة جوائز في المساله اولئك عليهم صلوات من ربهم و ر ح م ة اولئك عليهم والهدايه اذا الله تعالى ي ر ا لو احببت غ ي ر ه طب ما ا ل ج م ا ع العشاء غ ج ا ي ن ي ويلي يلي يلي ل ي هو غلبه كله م رسمت و لو في افلاح من كده ب ا ل ط ل ب ا ل ع ر ض ي ق و ل و ايه ده شرك ولا لا شرك شرك واضح جدا هذا القلب م ن ل و ء ب ا ل م ر أ ة تسوي ايه ا ل م ر أ ة حتى افهمله أفهم قلبك بهذا زحت التوحيد كله ومسحت كل العبوديه ة على وحبه الى وورعق في ق ل ب ا م ر أ ة لذلك هؤلاء المجنون ل ي ل ة و ا ل ج م ا ع ة اياهم د ر و ا ت ق و ى على السبيل هؤلاء مشركون بالله تعالى لانه ق و ل مشركون مطلقا لا يصلى عليهم الله قال ذلك اقرا يا ا ي السته س ي د ا يوسف وما يؤمن ويذكرهم بالله إ ل ا وهم الكلام مش كلام ذا كلام ربنا يعني لا يؤمن ويذكرهم بالله إ ل ا وهم مشركون ومن الناس كحب زيه يعني. يعني زيه. كحب كحب يعني أشاد إذن ي س ت خ د و ن ه م ان يكونوا ك ه ي ب ا ء زينات ل ل وشوفوا كران حتى للابد الجمب كحب لكهوباء يعني كهوباء و ا ل ذ ي ن ه م يشترون ك ه و ب ا لله و ل ك ن الآن ب ان ي ك و ح ب ا ل ه تعالى ب ا ء ولكنهم يجب ا ل م ر أ ة أ و ا ل ك ه و ب ا ل ج م ا ل و ا ل ك ا ه ل يجب ي ص ا ل ل ي ل و ا ج ج ن ب على مكة و ا ل ت و ظ ه و ب ا س و ي ك ب ر الروماتويد والروماتيد عشان تقدر بس يعني ش و ف ايه شباكي فتح كده يعني تطول الاحماض ليه الشمس تطلع كده ن في الليل وقت ا عشان بس ينظر اعمل الى شمس د د وده ش ش ت د الليل ك ا وهاري ومضيع نفسك خ ي ع ن ي ع ض ا ل بعض ي ق و ل ن ان ي ك ن ا ك تلقاءات ت ل ن ا س ا ت تلقاءات تلقاءات تلقاءات ل ق ا ء ا ل ق ا ا ل ق ا ء ا ت ل ق ا ء ا ت ت ي ق ا ء ا ت ت ل ق ا ل ق ا ل ق ا ء ا ل ا ء ا ت ا ء ا ت ت ل ت ل ق ا ء ا ت ت ل ي ا ء ا ت ل ق ا ء ا ل ا ء ا ت ت ا ء ا ت ت ل ا ء ا ت ل ق ا ء ا ل ق ا ء ا ت ت ل ا ل ا ء ت تلقاءات تلقاءات ت ل ق ا ا ت تلقاءات ت ل ا ء ا ت ت ل ق ا ا ل ق ا ء ا ت ت ل ا ت ت ل ق ا ا ل ق ا ء ا ت تلقاءات ل ق ا ء ا ت ق ا ء ا ت ت ل ا ء ا ت ت ل ق ا ن ا ت ت ل ق ا ل ق ا ا ت ت ل ق ا ا ت ا ت تلقاءات ت ا ت ل ا ء ت ل ق ا ء ا ت ت ل ا ء ا ل ق ا ء ا ت ت ي ق ا ء ا ت ت ل ق ا ء ل ق ا ل ا ء ا ا ت ت ل ق ا ا ل ق ا ء ا ت يعني ما يعرفش كيف ابوه خطوه ايه وجوه عشان و ح د ة يضيح كل م ك ت س ب ة اهله طبعا رجل شد ا ل س ك ه يقطع خلاص عاوز هيا ولا عاوز يفوت وكذلك انا ب د ي ك نظره لشبابنا ل ي انت عاصينه و ا ل ب ا و ا ق ع ا ل ع ل ي م اللي ا ن ا بتراه ولا ح و ل ولا ق و ة س ل ا ب الله يعني ضيع دينه وايمانه من اجل ا م ر أ ة نعم ا ل م ر أ ة هي ام وهي وقت وهي ز و ج ة وهي نصف المجتمع واتلت ا ل ن ص الاخر وهي كل شيء ان كانت م ؤ م ن ة ق ط ي ة ع ب ث لله تعالى تعرف م ن ا ط ب ع ب و د ي ة لله تعالى والله تعالى ما قال وجعل بينكم ح ب ة ولكن قال جعل بينكم م و د ة و ر ح م ة موده ورحمه هذا الذي بينه وبين النساء ولكن عشق وكلام ه ذ السيء ا ك ل ل ا ا م الذي ي خ ر ج ا ل إ ن س ا ن عن ص ل ا س ا ل ع ب و د ي ة لله تعالى وجعله ينسى انه عبد لله تعالى هذه قضيه يجب أن يهتم ل ان الشباب ق و النساء يهتم نقول لا ده ع ده ده ل منه التنسي وإيه من المثالة الرجل تعلقت طرع دي أن ش بها ة إ ب ر ا ي عليه م ل ل س الشباب م ت ع ق ت ع ة من ش ع التنبي و ل د ا ومع ذ ا الشيء رجل فقري أي ي هنا ع ذلك وأي واحد ي هنا ل قلبه م أنه أبناءه ونتعدد بحبه يخبر شعار و ذلك ا ا فقري مرفوز الفقر ومع ذ الله تعالى لا يريد أ ن يقضى هذا الحب وحب الولد على حب الله تعالى ولذلك الله تعالى أمنه بدخل والمقصود من المساله كما ل ا ل ت ك م ليس ذ ا ت ه ل المقصود هو الابتلاء لذاته ولكن الابتلاء للاختبار الابتلاء يقول ي ن من اليه ك ل ا ل ا كلها ا خ ت ب ا ل ل صلى الله عليه وسلم ه انما بعثتك ليبتليك وابتلي به ده المضح كله بلاء في بلاء ولذلك ي ن ك ل ي ن الله تعالى ب ا ل ط غ ا ة و ي ن ك ل ي ن الله تعالى بالكفار و ب ا ع د ل د ي ن ن ق ا ت ل ه م و ي ق ا ت ل و ن ن ا والله تعالى ي ن ص ر ن ا عليهم رغم أ ن ه لا ق و ة لنا بهم ولا جلد لنا على فجورهم وعلى ما هم عليه إ ذ ا نستفيد من هذا الشرط جدا و ن الله تعالى لابد ان يكون في م ل ي ء قلوبنا وهو الذي في حياتنا ولكن ا الحظ ص لم يحصل لهذا عليه في هذا المستوى ا ل ث ا ل ث من ا ل إ ي م ا ن ولذلك كان يحصل لهذا المستوى السامر ه في ص د ه وفي ج س م ه ولو ا كان يفرقنا ل ن ه في س ا م ه السماء في ر ف ع ة السماء كان ح ق ق ا في ق ض ي ة ا ل ر ج ي ع في يوم ا ل ر ج ي ع لما قتل عامر بن فهيرة لما ضربوه فقال فزت ورب الكعبه ة واحد يموت و او يسرخ يندرد يسرخ بسانه يعمل أي المستشفى أو قرب قرب قرب فحملته اول مجيس ي قال اخر ل فوق د ا د وقد م ا ينصرها كهجذا ويقول ف ورب الكعبة ف ح م ا ل م ل ا ئ ك ة فدخل في السماء ولم يرجع الى اليوم حتى أن وأسلم على هذه قال من فيكم الرجل ع ا م ل ا بن بهيرك قال ع ا م ل ا بن بهيرك ذا كان مع ثانيه ميت هما في الغار ذا ا هو صاحب اللي ا ح د وماشي ص ا ل قال قال كلمة دا وهو وهو ثم ح م ل إلى الهجره س م ولم ا ا ء ن ر لم له ولا رمة نرى ث ة لماذا ف ح ا بالقاء ن ل ل تعالى ولذلك كما فويح بن عبيد الله في معركه وفر ل ن ا اصيب أ ص ب ع ه و ن م ل ا من ا ل أ ن ا م ا ل د ي ة ي ع ن ي حتى مصابه ط ع ه فقال حس, حس بنت القضاه ن ج ل ا أ و أوف قال لو قلت الله لرفعتك م ل ا ل م ل ا ئ ك ة فوق الغمام لو قلت لله أ ل ى ن هذا الابتلاء ص ب ر ا واحتسابا يجعلك لن تتالف لا تتضجر لا ت ت ا ف ف لا ت ت أ ل م ل أ ن ه من الله و إ ل ي ه لرفعت الملائكه فوق الغمام إ ذ ن حب الله تعالى هو ا ل و ا ج د ان يكون وهو ا ل أ و ل وهو ا ل أ خ ي ر ولا تراهن على هذا الحب ابدا ولا تجعل أ ي مشاعر او أ ي دنيا تتخلل عليك هذا الحب ترى ت الذين ل خ ولكن ن عن كثير من السنة وعن كثير ا س ن ن وعن ث ي ر م الشراء تعلم الله تعلم فقط حب ي ق ل و ب ه م ان الله تعالى ف يكون قلوبهم هناك ت افضل ل عن من المسلمين ا يخشى ا ع ا ل ل ويكون مطلق ف ملأ ما الله تعالى خلدك ظ ر بشر هناك ت ا ف د ا من ا م ا ل ن ا س و ل ا م ي ن لم تنظر إ ل ي ه وهذا مطلق الحب إليه الذي ا ل كان عليه إ ب ر ا ه ي م و إ س م ا ع ي ل وهاجر عليه السلام جميعا ل أ ن ه م طبعا نظروا لهذه الغريه أ ن ا لا ش ي ك الله أ م ر ك نعم قال لا تتاخر عن امر ربك لا تتاخر نفذ عن ربك سريعا طيب لو ل ن الواحد ا أ ص ل ح لحيته يقول لك بس لواحد كله يذبحه ق غريه هاد بيدبحه اما يطلق ل ح د ت ه يقول لك أ ص ل ي ا ن أ ص ل ي بل ل يكيع ولا د ل ب ح أ ي ه م اكثر بليه ة ان ب ل ي ة أن ت ق ي لك على في نفسك وفي دينك و أ ن ك ميت لنا هذا انزل قبرك بهذا الهدي الكبير الجميل تخوضك ا ل م ل ا ئ ك ة وتنور عليك في هذه الظلمه الشديده ة وتقول سني الله انتهاء تقول أ ن ا مؤمن بالله اقول هذه ك ل م ة ك ل م ة كنت تقولها فقط ولم تكن صادقا فيها لكنت صادقا فعلا ما تركت شيئا إ ل ا ر ل ا ء ت ا ف ع ل ا لله وفقره لله هذه القضيه كان عليها ابراهيم وهاجر واسماعيل عليه السلام وذلك ان ج ب ء و ا اعطى موحد في التاريخ محمد صلى الله عليه وسلم لا ما ج ا ل في اي شيء لما جاءوا قالوا نعطيك المال نعطيك النساء نعطيك نعطيك قال له افنظرون الى هذه هيجي الشمس قال والله لا أ ت ر ك هذا الامر حتى ت أ ت و ن ي منها بشيء على ر ف ت ورد ي يجب أهدي ان ل م اطلع يا اترك بطلع الضعيف والقمر هذا الامر ما تركت ه حتى يقويه الله ا ت على ا أو اهلك دونه أ و أ م و ت دونه <تصفيق> نور إيمان العميل الذي خ و ل ت ه من أ ب و ي ه ابراهيم و إ س م ا ع ي ل وهذا خ ر ا ف ق ايها المسلم لا بد أ ن تكون صرف هذا المرافق ه ا ئ في ا ل إ ي م ا ن لا تغادر ه خ ا ل د ي ن ولا شعيرا م ش ا ع ر ه بل ولا تسليا من اجله و أ ن ت تسمح ذ ا ا ل ص ف ل ي س س ليس و ل سلوى لقد ك ا ن ك في ه قسيم عبره ة عبرة ا كلام ربنا يقول ع ب ر ة وغالبين ب مش كل الناس ل أ و ل ي ا ل ا ل ف ما كان حديثك م خ ت ر ف مش حلوين و ا ل حكايه ومجالس التمثال لا اذا قلنا هذا الكلام جيلا من ورائه درس اي ق ص ة من ت ص الانبياء كل لقصه من لقصات الانبياء حدث من الاحباء تعلم ي وراءها درس ل ل تمن ع ل ي ا ظ ر ورائها ا الشيء ل لان حول ا انت بتاعك درس للتعليم حطوه ا ل شهر و ح كثير علي ل ا ر يعني هذا الحب الذي جلبك إ ل ي ه حتى كفرنا الشرع ا ل ت ج ا ل نحن نقول لك ولا ايه هنعلي د ر ج الابتلاء شويه يختلى المرء على قدر ايه دينه فان كان في دينه ص ل ا ب ة ز ي د زيدة في ب ل ا ئ ه و إ ن كان في دينه كثره سوء سلوكه ع ر ف ن ا ج بلاء خلاص يا ر ب الحج عرفنا انك على ج د حالك ما ينزل ان تذكر ايه ملايين ا ل ن ع ي ن القوي هذا ا ل م ع ي ن القوي حتى نلحم ا ل و ل ي ا ب ل ا ء ك من ش ا ل ك ن هذا هو مسلما يقول لك ان يكون ل ن ا ك ايام من ا ي ا ل من ايام من ايام من ايام من ايام من ايام من ا ي ا ه من ايام من ايام من ايام من ايام ل آ من ايام من ا ل ا م من ايام م ايام من ايام من ايام من ايام من ايام من ي ا م من ا و ا د ي ن ك ي ف ت س ت و ي ب ي ن ا و ت ع من ا ي ا أ ب ن ا ء ب م من ايام من ايام من ايام من ايام من ا ي ه ت من ي ن ه ي ر ولكن بيه ع ى ل يقولك شميع ذجري النبي و ه عمال ب صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا قبلت احدهما فلا بد أن, ان تحمل الامر هذه ا ل ق ض ي ة لابد أ ن تكون قريب و ف ا ه ي ل أ ن قصه يوسف يعني أحسر احسن ل ق ص ص أ ا ل ق ص ص كلها عبق وكلها فوائد جدا فابتلي ابتلاءا ش د ي د في والده لانه كان يحب حبا شديدا فزاحم حب الله تعالى قال ا له طيب شوف بقى يالله يكثر و ا ل ق ص ة طلب معكم بالاله لانه ي ب ك ا ا ل س و ر ة بكاملها لولا ت ن ه من الانبياء وان الله تعالى ر ص ف به وحمى ي ي ع ن يوسف عليه السلام بعد ان انتشر من غيبات الجبن و ش ر ا ه بثمن ا ل د ق ص هكذا دائما الدين يعني عند الناس ثمر و ث ل ث بضرائب معدوده وكانوا فيه من الجاهلين لا, لا يعلم ان في هذا الشخص ناجاه الدنيا و ا ل ا خ ر ى معه ما ر ش ق ه الا الله تعالى و إ ل ا أ س ر ا ء الذين يعرفون قبر هذا الرجل ل أ ن يقول لك رجل الهذي ذ ا م ض ط ر ف رجل متشدد لما جمع لعمله او ش ة و غ ا ل ب ف كل مكان يعني من ز ح م ن ا و ك ذ ا لك قدره يعلمه ر ب ه الذي اصطفاه واهله لهذا ل ا م ر و رجاله الذي يفهمون جيدا من هذا الرجل وماذا هو قدره لن ي أ خ ذ بايد الملايين ليدخلهم ا ل ز ن ه هذا هو قدره لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول النعم أ و من الدنيا وما فيها بهذا النعمه إ ذ ا قضايا الابتلاء لا بد أ ن نتعلم منها جدا إ ي ا ك ان تمر عليك ق ص ة من ق ص ط ا ل ق ر آ ن أ و ق ص ة من ق ص ة السيره وتمر عليك هكذا و أ ن ت تغضب عنها صفحا لا تنتبه و ت ن ت ب ه ل ع ظ م الدرس الموجود في هذه القضيه م لما الجراهيمة <تصفيق> م س ك ت مسكتي م س ك مسكتي م س ك ت س ك ت ي مسكتي مسكتي مسكتي م س ي مسكتي مسكتي مسكتي م س ك ي م س ت ي مسكتي مسكتي م س ك ت ر مسكتي مسكتي م ل ي مسكتي مسكتي م س ك ت ز مسكتي مسكتي م س ك ت مسكتي مسكتي مسكتي مسكتي س ك ت ي ك ت ي م س ك ت مسكتي م س ي مسكتي م س ك ت مسكتي مسكتي مسكتي مسكتي م س ك ت ي ت د ل في عباده ربه ح ك ى يتزوج اما زاد واستقام أ و اي عواد إ م ا قاد ا ل م ر أ ة إ ل ى ا ل ج ن ة أ و قادته إ ل ى ح ك ف ه والى النار انتبه جدا ق ض ي ة ص غ ي ر ة جدا ق ض ي ة من أ ف ض ل القضايا جدا اي لو تزوجت لله تعالى وكنت يعني م ع و ض التاريخ و م ع و ض ا ل ح ي ا ة ا ل ز و ج ي ة بيدك و ل ي س بيد زوجتك انت مش م ن ا ح من حاله ا ل م ر أ ة لا الرجال قوامون ع ل ي ه م حدث ا ل ق و ا م ة ووصول ا ل ق و ا م ة ان الرجل هو الهام ا ل ن ا س والله تعالى امره بجواب وضوابط وقوانين ان يعدل مع ا ل م ر أ ة وعاشرهن بالمعروف في ضوابط ليس معنى ك ل ا م على عصاك ان يكون زكارا او ع ا ط ي ا او صاغيا او ذ ا ه هناك الضوابط والكوابع الشرعيه التي تسمح الرجل أ ن يكون م ت ص ل ط ا واضحه جدا ولكن خوارج الرجل هو, هو, الذي عليها هو المسؤول عن دين المراه كان أ خ و ه ا هو المسؤول عن دينها وعن هديها يوم ان عاقبت عليها وصرت لها دعلا ط باعلا ع د ل ح د في النطق وفي البلد صار دينها منك أ ن ت مسؤول عنه تماما أ ن ت مسؤول عنه ت م ا ن ولذلك تشوف الناس تقول لك هيك في ليله صفاتك ماذا ت س م ع قبل أ ن تمس المراه تتوسط وتصلي ركعتين و ت أ م المراه صلحاك ركعتين هذا اذان أ ن ك مسؤول عن دينها دا قبل أ ن تكون مسؤولا عن جسدك انتفاهك لها وتصدّقها بنت فرقعتين تتوضّق تتوضّق إيه؟ وهي أمها、بركعتين. تمام؟ هذا إ ذ ن قبل أ ن ت ب د أ من أ ي شيء ك أ ن ك تسيطر على عقيدتها وعلى دينها و أ ن ت المسؤول عن ذلك و أ ن ت الايمان في هذه القضيه ده معنى الجماع ة تجد ي الرجل ا يصلي بامراته ركعتين ن ا ف ل س ي ن وبعد ان يفرمهما يضع يده على ر أ س ه ا ويقول اللهم اني سلك خيرها وخير ما جبلت لا واعوذ بك من شرها وشر ما جبلت لا وطبعا ا ل م ر أ ة خ ل ق ت من ضلع ن ع و ة واعرف ما في ضلع ايه ا ع ل ى فطبعا انت ت ح ط ي ك على اعلاه وتكمل له تعالى بها وبتستعين ويعني كده ا ل د ل ج اليه ا ل ب د ا ي ة و ك م ا قصه سلم ثم شانك و ا م ر أ ة شانك و ا م ر أ ة لكن بعد البدايه الشرعيه يعني انت ل ل ص ي ط ر على عقيدتنا اياك أ ن تكون ت ط ر ق ن ع و ة ف ا ل ح ي ا ة ومقبول ا ل ح ي ا ة في يد ا ل م ر أ ة ل أ ن ه ا ب ط ب ي ع ة الحال لا يسموها لا الى ذلك ا ل م ر أ ة دائما أ ه ل ه ا الله تعالى ا تكون ر ف ي ق ة و تكون تحت س ك ر الرجل و ي و ه ا لا يمكنها هذا ف ي ن ح ا الى رجل بمعنى رجل رجل مسؤول عن دينها مسؤول عن ع ق ي ت ه ا مسؤول عن اطعامها وكسوتها مسؤول عن كل شريعه ن يحميها ويعطيها ا ل أ م ا ن والامن و أ ن يعوضها عن أ خ ي ه ا وعن أ ب ي ه ا وعن أ ه ل ه ا وعن أ س ر ت ه ا تعويضا كامله ب ا ل د ل و ب ا ل ح ن ا ء و ا ل ر ج و ل ة و ا ل إ ن س ا ن ي ة و أ ي ض ا ب ا ل خ ش و ن ة و ا ل ق و ة و ا ل ا ل ت ق ا ة كل ذلك مطلوب جدا تزوج اسماعيل ع ن ي ه السلام بامراه الجره الجرهميه ماتت صادق ع ل ي السلام و د ف ن ك في الحج في حج إ س م ا ع ي ل دفنك في ا ل ح جاء ج إ ب ر ا ه ي م يتعاهد ف ر ك ت ه يوما وحسب شر ق س ا ر ه لا ينس وقف على الدابه وطرق الباب فسلم فردت السلام أ و لم ترد بعض العلماء قالوا ردت لعلها ردت يا ب س ر فرن بابهم للابد ي ع ن ي ندوش ه يمكن ان يكون هناك م ر ض سوق ا ب في طلب العلم بلو... في... في لكن هي إيه؟ فلا ي ل ك ن ان ي ك و ي هناك مرضات ط ما في ا ل ب العلم فلا ز يمكن ان س ي ك و ي ل ة م ن ا ل ك م و ا ل ع ر و ا ت في طلب ا ل ع ل ر و أ ح ي ا ن ا انطباع معروف كما ترى الصفر ل ه م ينعوذكم أنه و ك اسلم م اللهم يعني اني الطريق اعوذكم ل من عطاء السفر و ع ي ا ل س ف ه المنظر ل و ا ل س و ا لله ع وكانت ا ل م ن ط ر ب من ساقوم جيش م و ل ا ب و د ينعرض فقط في عشرين ياتي فجاه ي د ت ي ف ا ه ياتي فجاه ي ا ت ج ا ه ياتي فجاه ياتي فجاه ي ا ت ج ا ه ياتي فجاه ياتي فجاه ياتي ف ج ة ه ياتي فجاه ياتي فجاه ياتي فجاه ي ا ت فجاه ياتي ف ج ه ياتي فجاه ي ي فجاه ياتي ا ه ياتي ف ا ه ياتي ف ا ل م ا ت ي فجاه و ا ت ي فجاه ي ق و ي فجاه ياتي فجاه ياتي فجاه ياتي فجاه ياتي فجاه ياتي ف ياتي ف ياتي ف ه ي ت ي ف ه ياتي فجاه ياتي ه ياتي ف ا ه ياتي ف ج ا ي ا ف ا ل م ر أ ة ط ب ع ا يعني ر ا قال قالت عليه وعطيه وطبعا ا منهم ل جهز يا ب ش ر ي لنا طبعا يعني شوف رزقك لا تخلي بالكريم يقول لك ما عندكم شئ ك ر ي م ه الزخير طبعا مكسور قال عندكم ض ي ا ف ة يعني كرم الضيق وطعام ا ل ض ي الغيادة؟ قالت لا نحن في ش د ة وفي حال شديد وليس عندنا الا مثل هذا الماء الغليظ ن يعني, يعني ا حلاوة العسل وحلاوة السفر كلها ا ح ليه في في يعني حبيبك لانه ي لو حلو هو ا ن ت س إنسان ه ه هو د ولكن يعني حاج عارج ا بيجب أي وعيد حلو حل له ستقول كده له قوام ما له قوام من من الماء لأن ماء هو ولكن الشاسات لبرد دفق منفرق قريم الزيت وأسمى لأنه عن ب ق ي ة المياه لو قصيه لي قالكم خاصه الماء ي ه قال ما طعامكم قالت ما عندنا شيء ما ابن طعامك شيء قال إ ذ ا جاي اسماعيل ف ا ط ر ي ه السلام و ق و ل له إ ن أ ب ا ك قد ج ا ء ك ويقول لك غير عتبه بابك, بابك. ف إ ن ا س ت ق ا م ة البيت من ا س ت ق ا م ة عتبه يجب ع ا لو تكسر ع د ب مظبوط يوجد فتر ويوجد امام في ا ل ب ي ت ل و ا ل ك ت هذا المكان يقول ب ان ت هذه ا ل ع ج ز د ي أصلا ه ا ت ص ل ق غالقا ب ه ذ المراه ا ل ك ي ا ت ا ل ج من ل ي المراه إ ا ل وتتطلب من المراه وتتطلب من المراه وتتطلب من المراه و ت ت ط ل ل من ا ل م ر ا يصلق, يصلق طلق. تمام؟ لو يعني لو تقول ل ل ن ا س انا غيرت عشره بابي يعني تبقى هذا جرى مجرى ليه ا خ ط ب ق رغم ان بعض العلماء يقول لا تصلوا ي الكنايه طلاقا الا اذا كانت المراه م ت ف ق ي ة فاهمه يعني لكن المراه مش فاهمه حد يقولك يعرفها ب ي ق و ل ايه ماذا يقول ماذا يقول م ش ف ا يقول العلماء اشترطوا بعض العلماء اشترط ان يكون الطبق المقابل ايه عارف ايه اللي بيه؟ ايه بقيه لكن لو مش عارفه لو و احد يلاقي ق و الحقي لاهلك طبعا هو نيته ايه طلاق هي ف ا ر ة يعني روحك ض ا ب ي وممتلكه من وجهي كده لحد ما فوق يعني ت ع ر ف ه ا بك طب هذا يصير طلاقا لو لم تفهم المراه ق د ل بعض ا ل م ا لا يصير طلاقا حتى تستوعب ا ل م ر أ ة م د ى ا قيل له ا ل إ م ا م ابن القيم رحمه الله تعالى و اذا دخلوا في باب ا ح د ي ث ا ل أ ن ب ي ا ء و يعرف هذه ا ل ق ص ة قال ان الكننيات يعني يعمل بيها ليه سطه بيه. يعني قال غير ع ق ر ة ب ا ب ق وقال ان ا ل م ر أ ة ب م ث ا ب ة عقله الباب فلو كانت محكمه لكان الدين محكما وكان الهدي محكما والبيت محكمه لو كانت ع ق ر ة الباب غير محكمه د خ ل ت العلل و ا ل ا ف ا م منها و ع ق ر ت ر ج ه ا الاول ي ه اول لانه الناس تدخل البيت من الباب فالباب ه معروف ولكن العتبه ة اللي ي ا ل ح ب ك جيدا على ايه ج ي ما يدخل البرد يدخل الصراصير يعني يدخل ما يدخل إ ذ ا لم تكن ا ل ع ت ب ة ج ي د ة أ و في موضع جيد طبعا بلويه مش ع ر ف ه حاجه وخلي بالك تقولك ل يعني آآ آآ اول ب ر د يحمل ه ل ا ء صحيح يحمل ي هلاك بنقول له كل الزواج وصلوا وهو اللي في الجواب قال ايه الحلال بتاعك يعني انت ب ت ص ي ا ل جواب و ب ي ه ا ل ا ل فلما جاي اسماعيل ش م ر ا ئ ح ة ابيه طيب ريحت اقول ه ر ي ح ة ا ل ا ن ب ي ا ء رائحتهم يعني اجمل او افضل من ي ز ي عن ابي ص ا ل ل ي ت وسلم يعني لو شممت عرق يده هذا يعني افضل من ا ل ز س ك حتى ام س ل ي م كانت كان عندها النبي صلى الله عليه وسلم لما ا ن تنضح هذا ف ت ايه يعني العرب مع ا ل ن ب ي صلى ا ل ل ه عليه وسلم وتضع في ا ل ق ا ر و ر ة فلما ر أ ى ا ن ب ي صلى ا ل م ه ع ي ي ه م س ل م قالت اتعصب به ل أ ن ر ي ح ة العرب العاصره شتى لو ك ل دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكان تشيم ه ل ريحه كذلك دخل إ ب ر ا ه ي م بطلت اثر الرائحه هذا الله موضوع وهم هامي جيد قال هل دخل البيت احمد قالت نعم رجل ش ي خ عجوز كبير كده رجل كبير رجل وشكله هيته دجنه شكله ع غبار و ل ك ب مش عارف ده كشفناه غريب وجاي سالني عنك فقلت له ص ل ب ض ي ا ف ة فقلت ما عندنا شيء وهو ذهب يسال لنا وقال قال قريه س ل ا ث وقل له فليغير عكس هذا قال إ ن ه أ م ر ن ي ب ط ل ا ق فانت ط ا ر في حقي وحده يعني ايه صاحب البلد اللي خليت الشباب بتاعه خدها لا ت د إ ي يعني قلت احكم عليك حكم ذلك س ي ط ل ق ه عليه السلام وهذا واضح جدا ان لم تكن المراه ضاره هو اليك فما قيمتها د انفجعتك في احب الناس اليك, اليك ومنعك من البر ومنعك من الصله وكذا ما ف ي م د ت ه ا الا و ق ل ي م ا قالوا أ ن ا اضحي ب ا م ر أ ت ي ولكن لا اضحي بابي أ و امي او أ خ ي ل أ ن ا م ر أ ت ي قد أ ض ح ي بها واتي بعشرات اتزوج واطلق عشرات سهل المساله لكن هل ت س ت ي ع ان ت أ ت ي بهذا الاسم ان تجيب أ ب و ك ان تجيبك اب ثاني او اخ ثاني لا تستطيعك وجدت من عقلاء العرب وجدت ح ج ج ف ي ن ص ف عافا عن رجل بهذه الكثير <تصفيق> رجل حكم عليه بالاعداف و أ ي ض ا حكم على و ا ل د ه ف ا ل أ خ ا ل الثاني فذهب الى الحجاج وقال له أ ن ا أ ض ح ي ب أ ب ن ا ئ ي في سبيل أ ب ي واخي قال, قال نعم أ ب ن ا ئ ي قد أ ن ج ب أ ب ن ا ء قريب أ ت ز و ج ثاني و ج ي ن لكن إ ذ ا ذهب اخي هل أصعد ن ا ط ي بأخي آخر؟ إ ذ الناتي ذهب ه أبي أصعد ب أ ذ ن آ خ ر لا استطيع وقال العرب قال عم اوف عنهم من اجلك يعني عقل ولكن ا ق ع هناك امر اخر يمكن ان يكون هناك امر ا م ر يمكن ر ان ل ل يكون هناك امر اخر يمكن ان يكون ب ن ا ك امر اخر هل إ ذ ا أ م ر الوالد الرجل أ ن يطلق امراته هل يفعل ذلك ق و ي ة في ع ص ر ا ل إ م ا م أ ح م د فهم معلش يعتبرون أ ن كل ق ض ي ة لازم أ غ ز ي ه ا ا ل ت غ ذ ي ة الواجبات ة يعني ل بعد ان ننتهي من كل القوارب ا ل ع ل م ي ة إ ل ا ح و ا ل ي ن رجل في عهد الامام احمد جاء له قال يا امام أ م ر ن ي أ ب ي أ ن اطلق امراته فكان سكانه انا لا ط ل ق لقد فعل عبد الله بن عمر قال القوي ان عبد الله بن عمر لا ا ط ل ق قال طلق اسمع كلام ه ل ي قال اسمع بن الكلام الجميل قال اذا كان ابوك كعمر ف ط ل ق ه لو ابوك عمر طلقها ا ن ا مثلا هي منطقه ا ب و ك غ ي ر ه المنقمات ا واخبارك يمكن ان تطلقها عشان مش عجبان لما راها تقيم ا ل س ن ة وتحافظ على دينها مش عجباه ف إ ذ ا كان أ ب و ك كعمر فطلب ولكن كان يكن كعمر فطبعا هو لا يجوز ان تطلق إ م ر أ ة لمسائل من الدنيا ولكن الواجب أ ن تطلقها لمسائل من الدين مفائل من المفائل علمية في إسماعيل هذه المرأة فإسماعيل منها محمد فيها فوائد في فإن الدين الله تعالى حافظ الله المرأة الكبيهة الليلة طلق لن صلى عليه وسلم ينجد نقصة هذه بهذه توضع أقض أن فاذا ضخمة جدا طوالب من فإن أفضل ه ه ل ل أ ر ح ا ا ا م ز ك ي تصلح كما قال الله ما جدت بالأصلاب الطائرات بالأصلاب عليه وسلم جدت أتقلت الطائرات ر ان م الزاكيات حتى بعدت ب ي ا الرحم لا هذه تحمل ص ل ت أن نصف ر ح م ل محمد صلى الله عليه وسلم وذي ت س ل ط ه و ت س و ج بغيرها فجاء إ ب ر ا ه ي م أ ي ض ا يتعاهد هذه الثالثه ف ا ل م ر ا ه يعني تعرف حقوق ا ل ز و ج ي ة وصرافه الزوج وغيره فداي ابراهيم ودخل البيت فقال هل عندكم ض ي ا ف ة قال نعم عندنا ض ي ا ف ة وعندنا ماذا عندكم عندنا لبن وعندنا لحم وعندنا م ا قال قال تعالى تعالى م في اللحم وفي اللبن وفي الماء قال فأصلت ما طلبهما أ ح د في م ك ة إ ل ى ان تقوم الساعه الا وجدهما بفضل دعوه إ ب ر ا ه ي م عليه السلام ولو كان لهم حد ل ب ر ك ف ي ه ي ا ض ع ا ل ك م م قام عندنا الرزق لكان يقراون ب ر ك ب فيه ولكن هنا جيبت اللي موجود اللحم واللبن والماء روح مكه من ما تطلق واللحم واللبن والماء لا ينفذ من مكه ابدا شوف ملايين الحديث ي ر و ح و ولا ينفذان ابدا منها ب ب ر ق ه ت ا ة إ ب ر ا ه ي م عليه السلام قال لو كان لهم حد ل ا ب ر ق لهم عليه وحده فقال انزف ل انت يعني من اشعط س ك ولا قلت قال ل ن مشت راسك واثنه ق رأيت ذ لا ك ف ق ع العهد ن يعني عوض ي راسي وتثنيه ا ف ق بيني وبين ساره الا ان دنى علي شروط ما ب ن ز ل ولكن انا ممكن انزل رجل ورجل ثانيه رجل وحط رجل لا نزل وما ومقام الحجر وحط على ب ي م وكان غلطا فطبع قدمه عليه السلام في الحجر و أ م ا ل ه بشت ر أ س ه فغسلته ولهنت ثم ن ف ر ت الحجر الى ا ل ن ا ح ي ة الاخرى ف أ م ا ل ه بالشت الاخر فغسلته ولهنت ومن هنا طبع قدمي إ ب ر ا ه ي م عليه السلام في هذا الحجر في المكان كان هو موجود. يفكروا الناس إبراهيم يعني ايه رأس الناس المكان كان مجام مجام البداء والدسوق والتحب موجود هو زي على المقامات, المقامات الحريري مثلا وعلى المقامات ا ل ك ا ت ب وابن م ق ط ع طبعا مش هتسمع الاثنين انا بطوح ب ت في بالادب وبنجيلك الادب عند المدى والزوه لانجاز التعبير ف ا ل م ث ا ن ه ايه اطعمته وفرقته وبسالت عن شعره وقال اذا جاء ا س م ع ي ل ساقويه من ا ل س ل ا م وقل لقد استقامت عتبه باتا وان البيت لا يصلح إ ل ا بعتبه مستقيم خذ الوصيه دي لا يصلح البيت إ ل ا بعتبه ه ب لكن معوده ي ب ق ى ث ق عليه صار المنبر فجاء اسماعيل فاشم رائحه ابي قال هل زيد من احد قالت نعم جاء شيخ جميل السوره التي هي الصنعه شايبه منه وصفته وصفته ولو ه ن ر ا ئ ح ة ا ل ع ط ر ة وله وله ف س أ ل ن ا عنك فقلت ذاب يستغلنا قال كيف عيشه قلنا في نعمه وفضل من الله تعالى ن ع م ض الله سابدا فضل الله ونعمه ش و ثانيه تنكر ولي بيقول ماوى ه ق ل ف خيري ولا في و ل ك الصدر ولا انا مش ا م حامل يعني لكن عندما تكون ع ي ش و ما ا ن يمشي يعني يعني انا مشي بولاكي على المشي ب د و ء يعني ولكن للصيد الكريم يقول سبحان الله ن ع م ة ربنا س ا ر غ ه سبحان الله فلو لم ناكل الخبز والماء هذه ن ع م ة من الله تعالى حتى يدلل علينا ا ل ل ه تعالى فقال إ ن ه أ م ر ن ي ب أ ن أ غ ط ي عليك ولقد كنت كريمه علي وكريمت اكثر بقول وليدي يحفظ و مراكب الزور الذي ي ع ن يعرف كيفيه ا ل ت ب ع و ا ل م ع ا ش ر ة ا ل ح س ن ة و ا ل م ع ا ش ر ة ا ل ج ي د ة لامراته لا ي ز ح ت ى ا ل ل ه إ ذ ا شاف شيء طيب يقول, يقول, يقول ايه الحلاوه دي إ ي ه جي الماده ايه ا ل أ ك ل ا ل ش ه ة د ه ايه, إيه المتضافه دي كده تفتح نفس الوليه طبعا ثم هكذا مكسور وظهرها مكسور و ن ق و ل إ ي ه و د ا تحطوه هنا طب ولكن تشوفوه هنا هو مجرد ي ق ا ل طبعا منك يعني سوء ع ش ر ة ل ل ز و ج ة ولكن أ ن ت ب شك يوجهها وان ف ا ي ت ه ا حسنا خمسك وان ف ا ي ت غير ذلك ستغضب تفتح و ا ل ن ب ي الله ل ه وسلم كان ي ل ذلك يالا حاجه وشاه ل من ا ل م ا ه يعني ا ل إ ن س ا ن لكن مش ب د أ عندنا وده انفصني ا عشر وعشر قلنا بالمعروف واخذ بلد فعشر بالمعروف حتى ان كردت منها شيئا فلا ب د ه عشره وعشرين وعشرين وعشر لا يمكن أ ن ينتج م ض ب ا ي ل أ ولا و ل ي م ر ك مؤمن مؤمنه يعني إ ن ر ض ي عنها خلقا ها ها إنها خلقة رضي إنها إيه؟ ها ها ها م ها ها ها ها وقد لك خمسين في ا ل م ئ ة برضو كويس يعني نص ونص ه ي س ت لكن يعني عشرين وستين نقول لك لا دي ب ق ا تعرف ش و ي ة ي اما تصبر اما تصبر معرفش ا بالاختصار أ ن ا لقد كنت ك ر ي م ة علي و ا ل آ ن ك ر ن ت ي اكثر طبعا و قالت هل هذا أ ب و قال نعم قال لو كنت قد وصفته لي لكنت أ ك ر م ت ه اكثر و ا ف ع م ت ه و إ ل ى آ خ ر ه قال لن تعطيه أكثر من م اكثر عقيت هو سيدوك ك أ مما ن تعالى فيه عنه يعطيك ر أكثر من اعطيت قال ي يا يعني إسماعيل هكذا وطبعا الضبط ا ا ل ل س بزوجته و إ ذ ا ك انجب منها عشره ب ر ي ن الذين جاء في نهايه محمد صلى الله عليه وسلم ا م ر أ ة ك ر ي م ة ا م ر أ ة تعرف قدر الرجال قدر الدين قدر والد الزوج وتعرف قدر زوجها والمراه محترمت زوجها و إ ن كان عندها بمكان احترم كل من يلد و طرفه صار ب ا ل ن س ب ة ل ي ه ا محترما وحبيبا ومحبوبا أ م ا إ ن كان الزوج يعني مخلص او هي م خ ل ص ة معه فهي بحسب الاهواء التي ت ر و ر عليها ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله نقعد ع ل م يعطي نساء المسلمين ويعطي شباب المسلمين ويعيد ازواج المسلمين ل ح ص ن ا ل م ع ا ش ر ة معه سنقف ه ن عند بناء البيت وفضل مكتب س ن لان طبعا لما بدا الاسماعيل ثلاثين س ن ة جاء ا ل أ م ر من الله تعالى واذا طاول وذفا يرقون طاول البيت يرقع سبعين البيت ربنا من من من المكانك تطبع هل ذ ا في ك العمل م جيد كان كل العمل مقبول ام ان الانسان يرى الله تعالى ان يقبل عمله ايضا درس في ا ل ع ق ي د ة هام جدا مع بناء البيت ومع فضل م ك ة وما فيها يعني ان كانت العمر ب ق ي ة